وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كفيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تذبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً، وَإِذَا رَأُوكَ إِذَا إِلَّا هُزُوًا، أها بعث الله رسولا إِلَّا دَلَيْلٌ عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنَّ صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسُوَفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَارًا أَفَ تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 زللنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعموا وأناسيا كفيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفور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 لا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجير إلا إلا من شاء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 سبح ربك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سرجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن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 رَبَّنَصْرِف عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا رَبَّنَصْرِف عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا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 وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور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 إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرعوا عليها صموا وعميانا، والذين يقولون ربنا ربنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً أولئك وَصَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءً لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر